هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمال التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد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 إنسان إذا مبتلى ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأمّا إذا مبتله فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقا فيقول ربي كن لا بل لا تخرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لم وتحبون المال حبا جم كلا إذا دكت الأرض دك دك وجا ربك والملك صف صف وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن كر الإنسان وأن له الكرة يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي في يومئذ الله يقلب عذابه أحد ولا يثق وثقه أحد يا أنت نفس المضم إنا إرجع إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العزيم